كنت سابو صالح يدري البعجاره وين النور شاد مين يرفع الوان شوفيني عيني هي اللي وعدنا عيني ما مرت سنيني ما اقدر انسى كنت سابو صالح يدري البعجاره وين النور شاد مين يرفع الوان نهارنا صار له روح رهيبه والمسوب النهار كلهم مو عجيبه مو عجيبه مو عجيبه اللي عاد معيني ما ظلت تفون يا مهدي لا تصيح شحلنا لا وصل احب يا لا وصل حالي مجنون اظن نبض سانفي وصل قلبي غافي من في جرح جافي لو ما تصرخات رندعيد السهر نار وبرق الدار اظن اي جاي بس وعدك والله يا اعزالي ده كاتب chabo sare tay gubena this one i see love so مالي ما مرت سنيني ما اقدر انسى شنسابو صالح يد المع الجارح وانا النبر شادي بين يطمع الوارا المنتج والموزع الوحيد لهذا العمل مؤسسه الخليج الاسلامي سجين مجنون والضرب السجال تنشم عضل عيدوب وثاني شهران ولا في المحظور بعيش احزان هذا الكتاب مجنون من شوقه والهوى هذا الكتاب مجنون يمتزف دموع العين لك قلبي حيب مجنون ودموع حلال حب القلوب شايل جلج محيب سايل وانا العون لايكين ولا, لا ولا تحسن بعدك يا ابو صالح ضيل عنكسر طايح تدور بعد جارق ما انسى هيهاات يا و ع السفر عدل بدف تجيبه كل سو بالهال كل <متصفيق> همو عجيبه, هو عجيبة اليا عيني ما, مرت سنيني ما أقدر شنسى أبو صالح البوع وانا النظر اسل تحب ما ما تنسى ذكرى نجم الحبيب سهر مجد انسى وانا تفيني تشوق موعود الضل ينثل فرجاي يوم ترجوني يا titrina nasin talena bgitak ya rou ba'dak fi ramati amraqtina ghati ya عييني هي ال يا دمع عيني ما مرت سنيني ما اقدر انسى شنس ابو صالح يا يدري البعيد جاني النظر شاد مين يرفع الوان شلون انسى ال اللي روح غريبة كل بالنهار كلهم عجيبة مو عجيبة تعنا ريح احساسي خلها قلب الغروب دلع ما يقدر انسى لو لنسى ساح مو في دمي و هذا العشق فني طرفي تتهور كعن فن على سناي هاي للعشاق من مصحف حبيبه مو <favorite songurry> كان على <mue concrete> الاخراج ونزلوا بالنهار في الهم عجيبه مو عجيبه مو عجيبه مو عجيبه الكلمات للشعر الحسيني سيف العنشاني